وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتْتَبِعُونَ أَحْسَنَكُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة الأكارم مع الدرس الثاني عشر من دروس أسماء الله الحسنة والإسم اليوم هو الرزاق ورد هذا الإسم في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتينة والرزاق كما تعلمون صيغة مبالغة وإذا جاء اسم الله عز وجل بصيغة المبالغة فمعنى أنه يرزق العباد جميعا مهما كثر عددهم ويرزق الواحد منهم رزقا وفيرا لا حدود له إما على مستوى مجموع المرزوقين أو على مستوى كمية الرزق لذلك لم تأتي الرازق بل أتت الرزاق لأنه يرزق كل العباد ويرزق العبد الواحد كل شيء إذا أعطى أدهش وورد هذا الاسم في قوله تعالى على شكل فعل مضارع وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقه ومن دعاء سيدنا داود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام اللهم رازق البغاث للبغاث قصة فراخ الغراب البغاث فراخ الغراب أضعف أنواع الطير والمثل العربي الشهير إن البغاث بأرضنا يستنثر لشدة ضعفنا صار البغاث وهو أضعف الطيور صار أمامنا كالنفس قال هذا البغاث فرخ من فراخ الغراب فإذا فقأت البيضة عنه خرج البغاث أبيضا كالشحم يعني قطعة من الشحم فقط فإذا رآه الغراب أنكره لبياضه الغراب أسود اللون أنكره لبياضه فيسوق الله له تعالى بعض الحشرات فيتغذى عليها إلى أن ينبت ريشه ويسود لونه عندئذ يتعرف عليه الغراب. فمن أغرب هذه القصص أن فراخ الغراب وهي البغاس عبارة عن شحم بيضاء والله لا تقوى على شيء. والله سبحانه وتعالى يسوق لها الرزق. إذاً ورد في بعض الأدعية يا رازق البوغاث في عشه الحقيقة الرزق من الخطأ واستزاجتي أن تحصر في الطعام والشراب بعضهم قال يا مريم وأن لك هذا قالت هو من عند الله فقال العلماء رزق الأبدان بالأطعمة ورزق الأرواح بالمعرفة الأبدان بالأطعمة الأرواح في والمعرفة أشرف الرزقين والمعرفة أشرف الرزقين يعني إذا خصق الله بدخل وفير أكلت به أطيب الطعام وخص عبدا آخر برزق المعرفة فاعلم علم اليقين أن العبد الآخر أكثر حظوة عند الله منك، لأنه منحه رزق النفوس، رزق الأرواح، وهي المعارف، ولما بلغ أشدّه واستوى، آتيناه حكما وعلم، هذا هو الرزق. وقد ورد في بعض الأحاديث أبيت عند ربي يطعمني ويصقين، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل كلمة الطعام والشراب للرزق الروحي وهو أشرف أنواع الأرزاق يا أيها الإخوة الأكارم بشارة قال بعض العلماء من أسباب سعة الرزق الصلاة من أسباب سعة الرزق الصلاة ما الدليل قال تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا أيديبي ما علاقة الرزق بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة لتقى استنباط لطيف جدا يعني إذا أردت أن يزداد رزقك ما حد انت أنت مصلي سأقول لك أتقن صلواتك الخشوع من فرائض الصلاة لا من فضائلها. من فرائضها. وربنا عز وجل حينما أثنى على المؤمنين قال قد أصلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشوعا. قال من آداب العبودية أن يرجع العبد إلى ربه في كل ما يريد. في الأشياء النفيسة. وفي الأشياء الخسيسة هذا من أدب العبودية هذا من آداب العبد مع الله عز وجل أن يرجع إليه في كل شيء خسيسا كان أو نفيسا يعني إن الله يحب من العبد أن يسأله شفعا عليه إذا انقطع ضيعت مفاتيح البيت اللهم يا جامع الناس اجمع بيني وبينها اسأله الأشياء الخثية كما تسأله الأشياء النفيسة ضيعت مكان موعد اللقاء يعني ذكر لي أحد الإخوة توجه إلى المدينة منورة ونسي عنوان العنوان الذي سوف يتوجه إليه يعني ربنا عز وجل دعاه في الطريق فساقه إلى البيت بشكل يسير بينما إنسان آخر بقي عشر ساعات تائها عن هذا البيت إذا اسأله الأشياء الخسيسة كما تسأله الأشياء النفيسة وهذا من تمام العبودية لله عز وجل الدليل الدليل سيدنا موسى ماذا سأل قال ربي أرني أنظر إليك هذا من الأسئلة النفيسة من أرقى الأسئلة ولما جاع قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سأله أن يرى وجهه الكريم وسأله الرغيف وهذا أيضا من الأدلة على أن الإنسان العبد يجب أن يسأل ربه كل شيء سيدنا علي رضي الله عنه يقول لست مطالبا بطلب الرزق لكنك أمرت بطلب الجنة ما الذي فعلته؟ تركت ما أمرت بطلبه وطلبت ما أمرت بتركه أي مشكلة الناس الله سبحانه وتعالى ضمن لهم الرزق بأدلة كثيرة نحن قسمنا بينهم معيشتهم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين الله الذي خلقكم ثم رزقكم ولا تقتلوا أولادكم خشية انلاق نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من انلاق نحن نرزقهم وإياكم الأولى ولا تقتلوا أولادكم خشية انلاق نحن نرزقكم وإياهم أدلة كثيرة فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ورزقكم في السماء وما توعدوا، إذا ربنا سبحانه وتعالى طمأننا بأنه تكفل لنا رزقنا، ومع ذلك يجهد الناس ويبيعون دينهم بعرض من الدنيا قليل من أجل الرزق. خلقت السماوات والأرض ولم أعيا بخلقهن، أَفَيُعِينِ رَغِيفٌ أَسُوقُهُ لَكُلْ لك لَحِينَ لي عليك فريضة ولك علي رزق فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك إذا ربنا عز وجل تكفل لنا بالرزق وأمرنا أن نسعى إلى الدار الآخرة قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ما الذي يحصل؟ أن الذي كلفت بطلبه تواكلت في طلبه توانيت في طلبه والذي ضمن لك سعيت إليه إذا أقبلوا على ما كلفتم ودعوا ما ضمن لكم سيدنا عيسى فيما تروي بعض الكتب يقول لا تغتموا لبطونكم لا تغتم لبطونكم إنسان توفي أخوه وترك له خمسة أولاد ليس لهم مورد رزق فصار يبكي التقى بشيخه قال له ما لك يا ولدي قال توفي أخي وترك لي خمسة أيتام قال ألم يترك لهم شيئا قال بلا شيء يكفيهم سنة قال جيد حينما ينتهي هذه المؤونة حينما تنتهي ابدأ بالبكاء تروي الكتب أنه توفي قبل أن ينتهي الرزق بثلاثة أشهر تقريب يعني الإنسان أحياناً يكون بعرف شخص بده يتهدم بيته لسبب سبب تنظيمي فضاج وزمجر وأرعاد وتمزق وبكى واستعطف وقد وعد وعداً قطعياً بتأمين بيت له لائق رغم كل الوعود والمواثيق بقي مضطرباً وضجراً ومات بعد أشهر عدة قبل أن يهدم بيته يعني لا ينبغي له أن يهتم للشيء أكثر مما ينبغي قال بعض العلماء الرازق من غذى نفوس الأبداني بتوفيقه وحلى قلوب الأخيار بتصديقه دائما الرزق رزقان رزق الأجساد ورزق النفوس وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا أحرزت النفس قوتها اطمئنت وبعض العلماء فسر القوت برزق الأرواح يعني إذا صليت صلاة أعجبتك إذا صليت وبكيت إذا قرأت القرآن وخشع قلبك تطمئن معناها قريب من الله عز وجل معناها في حياة في نبض في شيء من الإخلاص حتى خشعت. إذا إذا أحرزت النفس سقوطها ثم بالمعنى الأول والمعنى الثاني. قالوا قال بعض العلماء الرزاق من خص الأغنياء بوجود الرزق. لا الغني بالمال بين يديه كثير يأكل ما يشتهي. يشتري أجمل بيت يقتني أجمل أساس يذهب إلى أي مكان يشاء المال وفير يختار أجمل مركبة يختار أجمل استياد يختار أجمل المصايز قال الرزاق هو من خص الأغنياء بوجود الرزق وخص الفقراء طبعا المؤمنين بشهود الرزاق أعطاك طعاماً وأعطى الآخرة شهوداً أعطى الغنية طعاماً وشراباً وبيتاً ودخلاً ومركبة وأعطى الفقير المؤمن شهودة الرزاق إما أن, أن تجد الأرزاق وإما أن تشهد الرزاق المجموع ثابت في نظرية رائعة جداً معناها لو جمعت كل شيء أعطاك الله إياه وجمع الآخر كل شيء أعطاه الله إياه لكان مجموع الاثنين واحدا. فإذا أخذ منك بعضه البحبوحة عوضك عنها ببعض التجلد وإذا أغرقك في النعيم المادي حرمك من نعيم القرب فلذلك هناك توازن يعبرون عن هذا التوازن بأن المجموعة واحد والمجموع ثابت حتى في نظرية أخرى ليست في المعنويات في الماديات يعني لو الإنسان أعطى الزوجة علامة والأولاد علامة والدخل علامة والبيت علامة والوظيفته علامة صحته علامة وسامته علامة تجد أن معظم الناس أو أن الناس ينالون علامات مجموعة علامات واحد لكن متفاوتة فيما بينها 8 على الزوجة 2 على الأولاد 5 على الرزق مجموع 15 2 على الزوجة 8 على الأولاد 5 على الرزق مجموع 15 10 على الرزق 3 زوجة 2 أولاد مثلا المجموعة 15 فلو دققت تلاقي من له دخل أقل من حاجته هو منعم براحة البال التي لا يحلم بها من آتاه الله رزقا وفيراً يؤكد هذا بعض أقوال النبي عليه الصلاة والسلام خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها همّاً ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حجفه وهو لا يشعر شيء آخر عن الرزق الرزق أيها الإخوة في أدق تعاريفه ما ينتفع به المال ينتفع به العلم ينتفع به الخلق ينتفع به شعور القلب بالطمأنينة ينتفع بها في أدق تعاريف الرزق الرزق ما ينتفع به جاء رجل إلى حاتم الأصم، فقال من أين تأكل؟ فقال من خزائنه. فقال الرجل أيلقي الله عليك الخبز من السماء؟ ما هذا الكلام؟ قال لو لم قال لو لم تكن الأرض له لألقى علي من السماء الخبز. لكن الأرض له كمال. يرزقني من الأرض. وهكذا تجد. أن الإنسان حينما يطلب الرزق من الله عز وجل الله عز وجل يسوق له الرزق يلتقي بإنسان صفة يسأله أتى عمل لا وهناك عمل هذا الموضوع طويل جدا وله آلاف بل مئات ألوف الشواهد يعني قد ترزق من حيث لا تحتفظ قد ترزق بسبب تافه جدا قد ترزق بنظرة قد ترزق برسالة جاءتك خطأاً قد ترزق بلقاء عابر قد ترزق بضاعة يعني سمعت أن أحد تجار البزورية في الحرب العالمية الثانية باع السكر بزيادة قليلة فالشاري اشتكى عليه فجاءت الضابطة وأغلقت المحل بالشمع الأحمر إلى أن انتهت الحرب، تضاعف السعر مائة ضعف، فاغتنى كما يق إلى ولدي ولده كما يقولون، قد ترزق بشيء مزعش، فالله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين. شيء دقيق أنك إذا علمت أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، أفرده بالقصد دقيق. أفردته بالقصد الناس أحيانا يتجهون إلى زيد إلى عبيد إلى فلان إلى هذه الجهة يطمعون ليأخذون ليأخذوا ولكن إذا علمت أن الله وحده هو الرزاق تفرده بالقصد ولا تسأل أحدا سواه تكسب العزة والكرامة والطمأنينة والحضوة عند الله عز وجل يقول لبعض لإنسان آخر من أين تأكل قال من خزائن ملك لا تدخلها اللصوص ولا يأكلها السوس خزائن الله عز وجل مفتوحة وخزائنه ملآنة وخزائنه فيها كل شيء والدليل وإن من شيء إلا عندنا خزائنه يعني من أسخف النظريات أن يقول الإنسان إن موارد الأرض كشح، إن الأرض مهددة بمجاعة، إن ازدياد السكان ازدياد هندسي. مالتوس يقول لا الانفجار السكاني سيوقع الناس بمجاعة كبيرة. هذه كلها كلمات من لا يعرف الله عز وجل، لأن كل تقنين أو تقتير أو تقليل في الرزق هو تقليل وتقنين من نوع التأديب لا من نوع العجز والإنسان وحده إذا قنن فعن عجز أما الإله إذا قنن فبغاية التأديب فقط امرأة أحد العارفين بالله سئلت كيف يرزقك زوجك؟ قال الزوج ليس رزاقا بل كيان زوجي كيال وليس رزاق الآن يعني من الأخطاء الشائعة أخطاء في التوحيد إليك فلان معيل يعني عنده عائلة كبيرة الصواب فلان معال وليس معيلا المعيل هو الله عز وجل والناس كلهم على مائلة الرحمن كما قلت لكم قبل قليل إن الله عز وجل خص الأغنياء بوجود الأرزاق وخص الفقراء بشهود الرزاق. قال فمن شهد الرزاق فمن شهد الرزاق ما ضره ما فاته من الأرزاق من علامة المؤمن أنه إذا عرف الله ووصل إليه ما تألم على شيء فاته من الدنيا قط إذا تألمت ألما شديدا وإذا احترق القلب لا لاذعة على شيء فاتك من الدنيا فهذه علامة أنك لا تعرف الله وأنك ما وصلت إليه لو وصلت إليه لما تألمت ولما حزنت على شيء فاتك إطلاقا من الدنيا وقد قيل إن سيدنا الصديق عليه رضوان الله ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط يعني أحيانا تعود مع انسان تحس قلبه عم يدخل، عم يحترق لأن هذه الأرض باعها ثم أصبح سعرها مئة بعث متألم ألم شديد ألم لا حدود له بل إن معظم الأمراض اليوم أمراض القلب والشرايين وأمراض المعدة وأمراض العصاب وأمراض الأوعية هذه الأمراض الآن أكثرها بسبب الآلام والندم يعني دائما يتألم أما إذا شهدت الرزاق ما ضرك ما فاتك من الأرزاق ومن عرف أن الرزاق واحد قصده ولم يسأل أحدا سواه كلكم يعرف هذه القصة أن أحد خلفاء, خلفاء بني أمية كان في الحرم المكي طلب عالما جليلا يلتقي به. إلتقى به فأراد هذا الخليفة أن يكرم هذا العالم قال له سلني حاجتك قال والله إني أستحي أن, أسألها أن أسأل غير الله في بيت الله هذا بيت الله عزيز أستحي أن أسأل أحدا سواه فلما التقى به خارج المسجد قال سلني حاجتك قال والله ما سألتها من يملكها أفأسألها من لا يملكها، فلما أفر عليه قال أطلب منك الجنة، قال هذه ليست لي، قال إذا ليس لي عندك حاجة، هذه حاجتي، هذا العز عزة التعفف، إني ما أجمل أن يعطي الغني الفقير، قال وما والأجمل من ذلك أن يتعفف الفقير عن مال الغني وأن يقول الحمد لله. قال بعض العلماء كما أن الله لا شريك له في خلقه لا شريك له في رزقه لا إله إلا الله أيضا لا رازق إلا الله كما أنه لا إله إلا الله كذلك لا رازق إلا الله يقولون دائما إذا أعطى أدهش ولو كانت الأرزاق تجري مع الحجة هلكنا إذاً من جهلهن البهائم؟ لقد قد تجد إنسان ذكي جدا رزقه قليل، وقد تجد إنسان في منتهى البساطة والثداج رزقه وفير. معناها الرزق له عامل آخر غير عامل الذكاء وعامل السعي في عامل آخر. لكن تأكدوا أن للرزق علاقة بالاستقامة في. العوام يفهمون أن هذا يجزق مكتوب ولا حيلة لأحد في كسبه ولا في دفعه هذا الكلام من جانب واحد صحيح لكن لأن الله عز وجل يقول ولو أنه استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض قد نعم قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية حديث شريف قد يحرم المرء بعض الرزق في المعصية يعني تقريبا إذا كان أردنا أن نوضح هذه الحقيقة أن لقيت ابنك ليس أهلا لتملك المال تعطيه لحد الأدنى تعطيه مبلغ يسير يكفي حاجاته الضرورية أما إذا أبنك من أهل الصلاح ورع استقامه واتزان وحكمه خلي معك الـ 500 ليرة معلش أما 500 لولد آخر يذهب لأماكن لا ترضي الله عز وجل تعطي ثمن شطيرة ثمن ركوب سيارة الحد الأدنى لذلك ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء فالتقنين فكرة خطيرة جدا وهمة جدا التقنين تقنين تأديب لا تقنين وعجز أو الأصح من ذلك التقنين تقنين حكمة لا تقنين حاجة تقنين حكمة يروى في بعض الكتب أن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام سأل الله في مناجاته قال يا رب إني تعرض لي الحاجة الصغيرة أحيانا أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك يعني أيام الإنسان بحتاج شيء بسيط والله سمعان أصل في هذا الموضوع غريبة جدا طبيب مرة حدثني يعني طبيب ناشئ أول ما فتح عياده ولتت مريضة في دمشق هو في بلد آخر بحتاج لمبلغ معين اللهم يا رب هذا المبلغ يعني على خلاف العادي مريض وراء مريض إلى أن يجتمع المبلغ بكامله زان أيام بي... عليه دفع يا رب ما معي. فعود نفسك عليك دفع اللي يا رب لقيت الزوجة يعني متصلبة برأيها كتير قال له يا رب لين لي قلبه لقيت هالشريك مزعج يا رب لفه وجدت هالابن منحرف يا رب أدبه وجدت هالعمل مزعج يا رب غير لي عود نفسك أن تسأل الله عز وجل كل شيء قال يا رب إن لا تعرض لي الحاجة الصغيرة أفأسألها منك أم أطلبها من غيرك فأوحى الله تعالى إليه لا تسل غيري أيام الإنسان مع أخ المؤمن بحب كرمه إياك أن تسأل أحدا غيري كلما سمحت لك حاجة آتي إلي وخذها مني هي منتهى المودة إذا أنت أحببت إنسان حب شديد ما بتحب يبذل ما أوجهه لغيرك ما بتحب أريسا كذالك، قالوا إياك استحلفك بالله أي حاجة تعرض لك أتي إلي، وكأن الله عز وجل لشدة حرصه علينا وحبه لنا، يعني قال له اسألها لا تسأل غيري واحتاج إلى رغيف خبز فسأله، كذا الحالة، يحكي أي قصة يعني لها مغزى. يحكى عن حماد بن مسلمة أنه قال كان في جوار امرأة أرملة لها أيتام كان في جواره يعني جاره امرأة أرملة لها أيتام وكانت ليلة ذات مطر فسمعت صوتها تقول يا رفيق أرفق بحال. سمع هذه المرأة تناجي ربها ليلة باردة ممترة جار فقير أرمل لها إتام سمعها تناجي ربها تقول يا رفيق أرفق بحالي قال فخطر ببالي أنها أصابتها ثاقة فصبرت حتى احتبس المطر حتى انتهى المطر فحملت معي عشر دنانير وقرعت عليها الباب فقالت حماد بن مسلمة يبدو أن أنه معروف بالصلاح. فقلت نعم حماد كيف الحال؟ فقالت في خير وعافية. احتبث المطر ودفيا الصبيان. فقال خذي هذه الدنانير وأصلحي بها بعض شأنك. عندها بنية صغيرة. صاحت هذه البنية لا نريد يا حماد أن تكون بيننا وبين الله ثم قالت لأمها لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق أحياناً بنالك الخير من الله مباشرة في عز من الله مباشرة لا أحد لك عليه عليك له عليك منه وأحياناً أنت تشتكي ماشي الحال إذا اشتكيت إلى مؤمن قد يرق لك لك قلب هذا المؤمن لكن الآن سيأتيك العطاء لا من الله مباشرة عن طريق هذا المؤمن إذا اشتكيت إلى كافر اشمت بك وقد يعطيك لكن هذا منتهى الإهانة أن يعطيك عن طريق كافر أنا إذا كان في منظر يهز أعمق مشاعري أن رأى مؤمن أن أرى مؤمنا يتذلل أمامك يبزل ماء وجهه يتشكى يتطامن يتضعضع بعض يشعر أنه لو أنك لو أن الإيمان ينفعك لنفعك إيمانك لسان حل كثير يقول. لو أن الإيمان ينفع لمشتكيت اشتكيت إليه كأنه يشمت بك على كل من يشتكي إلى مؤمن فكأنما اشتكى إلى الله ومن اشتكى إلى كافر فكأنما اشتكى على الله وأرقى أنواع الشكوى أن تشتكي إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني مرة واحد شعر بآلام بجسمه لو فرضنا ألا زوجته آلام لا لا تُحتمل ألا بناته لا أولاده يعني بتعاطفوا معه بتأثروا لكن من يستطيع أن يوقف هذا الألم الله وحده في أشخاص بسيط بكابر لا يحب أن يشرك أحدا في مصيبته هذا مستوى من المستويات لكن ما في مانع إذا واحد ألا نحتاج زوجته لا ما في مانع لا أقول هذا هذا مو حرام وحلال لكن هذا كلما رقت النفس وشفت ترى أن الله عز وجل هو وحده يشتكى إليه قال يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال منك؟ قال لا من الله، قال علمه بحالي يغني عن سؤالي يعني باللغة الدرجة الله ليس شايفاك شايف، عرفان وضعك، عرفان دخلك عرفان ألمك، عرفان مرضك عرفان مشكلتك مع زوجتك عرفان مشكلتك مع شريكك عرفان بعد بيتك عرفان سوء المواصلات عرفان أنه وصلته والبنزين غالي كل هذا عرفوا, عرفوا الله عز وجل يعني الله قال والله يقدر الليل والنهار كله بقدر فكلما شفت نفسك وكلما أقبلت على الله تستغني به عما سواه بتصير في عز عندك بتحس تحس المؤمن يقول لك ممتلئ يعني ممتلئ ايمان ممتلئ غنى ممتلئ نشوه ممتلئ عزه ممتلئ كرامه تلاقي شخص مهم جدا بيدني نفسه لعرض من الدنيا قليل مرة هيك نظرت وجدت امام مصرف ازدحام لا يعقل يعني تقول 500 شخص ألف شخص خمس تقريبا الساعة اثنتين ونص أو ثلاثة يعني بأشد أيام الحر أي مال مال خبر فقالوا في تسجيل على سيارات الساعة ستة مساء فجماعة من الساعة اثنتين ونصف عاد دور طبعا يعني إنسان أمام مصالحه أمام مكاسب دنيوية يعني يتجرّم المشاق لكن أمام عبادات أمام الأعمال الصالحة إلا دائما يميل إلى الراحة وإلى الكسل. قالت لأمها يا أمي لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الرفق على يد مخلوق في دعاء به قال فارحمي رحمة من عندك من عندك رأسا يا رب أيام يا ربنا بأذبك بس في ستر ألم داخلية المظهر ما في شيء أبداً يا مرض جلدي مشكلته مشكلة هذا كل ما التقيت مع إنسان خير إن شاء الله شو أصبر وين تحكمت شو عم داخل إلهي عجيب والله أنت بدك بالناعس كلمة بيعطوك بالزايد كلمة الناس فيا من انسان ما بيشد مشكلته تنتشر يا ربنا عز وجل بعت مشكلة من شأنها أن تنتشر من شأنها أن تنتشر وإيام ربنا بيأدب إنسان تأديب داخلي تأديب مباشر فهي اغفر لي مغفرة من عندك يعني يا رب ثامدك أدبني بينه بينه خليه وربنا أيام بيأدب بينك وبينه شلون شايف هاي مشان هاي يعني حدثني شخص أنا أسق بإيمانه وهو وأعلم أنه يغض بطره عن محارم الله سافر سفر لأوروبا اللي في مطار لرنكا بقبرص يعني طائرة سويدية نزل منها نساء بس بزي واحد وعدد كبير جدا شيء يلفت النظر قال لي كيف خانتني عيني ونظرت لأعريف لا بعدين ركب سيارة ودفع للسائق بإجراء بعملة أجنبية سائق ساقه إلى مخفر شرطة، ثم دخل تكلم مع رجال الشرطة، طلع اثنين أخذو حطوا قفص صغير. شخصية مهمة جدا هو رأى لمؤتمر يتقن لغتين شوي اللي والله بكيت. وقع في قلبه نيدا لماذا نظرت إليهن؟ رضي. شخصية مهمة مرموقا رايح يحضر مؤتمر. لماذا نظرت إليهن بكى فأيام الله عز وجل بيغفر لك مباشرة من دون سجن من دون إهالة ويا في عذاب مهين أنا رأيت مرة بالطريق شخصك يرتدي أجمل السياب وعمره من فوق الخمسين سنة ثلاثا مع شرطي من شام المرور فأجى الضابط ضربوا كفين يعني أنا للآن كل ما بذكر المنظر أمام الناس لا يستجل كحلي جرار اندثب معدن أنيق جدا قلت الله عز وجل عنده عذاب مهين وعنده عذاب أليم وعنده عذاب عظيم العظيم بالآخرة في الدنيا فيه أليم فيه مهين في آلام للسرطان لا تحتمل لا تحتمل آلام الكريزات الرمل لا تحتمل ربنا قال وإذا مس الإنسانة هي المس لما الإنسان بجس المكواه أولا احتياط بمسه إيده بلعابه وبضع إصبعته على المكوا لأقصر زمن ممكن وبأبعد مكان ممكن هذا المس فربنا إذا مسنا بألم لا نحتمي فكيف إذا الألم صلّت علينا الإنسان ضعيف بعضهم هدا... هي اجتهاداته قال بعضهم تسمو هممهم فلا يطلبون من الله إلا الحوائج النفيسة يا رب ارزقني الجنة يا رب ارزقني أن أعرفك يا رب لا تمتني قبل أن ترضى عني دائما طلبات متعلقة بالجنة والمعرفة وفهم القرآن يعني أتمام التفسير وكذا وكذا في أشخاص يا رب هل مستأجر يطلع يا رب, يا رب. ناس بيطلبوا أشياء نفيسة، ناس أشياء خفيفة، هذا اجتهاد. هناك من يرى قال أنا أطلب من م... لا أطلب من مولاي غير مولاي، لا أطلب من الله إلا الله. وأما الحقيير أطلبه من الحقير يعني إذا كان شيء حقيير تطلب من إنسان عادي. يعني يحكى أن امرأة يحيى بن معاذ قالت ليحيى لقد رأيت منك العجب العجاب إن بنيتي طلبت مني شيئا تأكله مع الخبز فقلت لها سلي من الله سلي الله عز وجل لذا ما في إدامه قالت بنيتها إني أستحي من الله أن أسأله ما آكل هذا ليس الله عز وجل هذا اجتهاد آخر لك أن تأخذ بالأول أو بالثاني لكن الحديث الشريف إن الله يحب من عبده أن يسأله حاجته كلها شفع نعله إذا قطع. في تعليق أن هذه الصبية الصغيرة تستحي أن تسأل الله مباحا وهذا الشيخ الطاعن في السن لا يستحي أن يعصي الله الله في منظر لا لا يصدق إنسان بالستينات عمل على الطاولة بالأهوة تارك صلاة مثلا إنسان متصابي بالخمسينات أم يتزين أمام الفتيات أو واقف على محل أعد على شرف على طريق في نساء أو على مقهى رصيف أعد عم يشوف النساء في الخمسينات شيء عجيب وأبغض العصات وبغضي للشيخ العاصي أشد قال إن الله عز وجل يرزق الأرواح والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر أنا أؤكد لكم إذا صليت صلاة صحيحة إذا واحد الله عز وجل أكرمه بالحج مثلا وقف في عرفات وبكى حتى انتشى بيبقى شهر أحمد شهر في نشوك هذا البكاء أو هذا القرب أو هذه الرحمة إذا صلنا صرد صلاة وشعر أن هذه الصلاة يعني جيدة هذه الصلاة التي أراد الله أرادها الله عز وجل شعر بخشوع فتح الله عليه في سهم ما تلا من قرآن يعني هي أرزاقها إذا صام رمضان صيام مقبول شعر أنه صيامه كان صحيح ما في معاصي كان منيب إلى الله صلى الترويح وهو في نشاط والله يقول لي بعض الأخوة الأكريم والله لو كان ترويح الخمسين ركعة نحن في سرور طبعا صيامه صحيح مستقيم في أثناء النهار أكل أليل نشيط قال إن قليلا عصرًا جاء للترويح نشيز قال إن الله يرزق الأرواح والسرائ والسرائر كما يرزق الأشباح والظواهر وأرزاق القلوب الكشوفات والمعاني كما أن أرزاق الأجساد الغذاء والأحاضي جمع حظوة الكشوفات تلاقي المؤمن يرى ما لا يراه الآخرون عند رؤية يشعر عرفان جوهر الحياة يعرف من أين أين كان وإلى أين المصير يعرف أثمن ما في الحياة فأيام إنسان بضيع وقته بأشياء تافهة أيام يمضي وقته بأشياء ثمينة إذا هذا أيضا رزق في عند نقطة تاني الآن الآن عكس الرزق كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه الأي معروف قال تعالى فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول رب أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه كأي ذكي يحمل شهادة عُلية دخل قليل ما في ولا ورثة ولا عمل هذا بتقدير الله عز وجل الشيء الذي أود أن أقوله لكم كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي أحيانا يضيق عليه رزقه الروحي بيصلي صلاة لا معنى جوفاء ما فيه خشوع يشرد بالصلاة يقول لي واحد أنا إذا كان غلطان بالمحاسب لا أذكرها إلا في الصلاة في نفذة ممسجلة يقوم بصلي بقوم بلا إياه قال لي بالصلاة كل المشكلات تأتي إلى خاصري معناها في سد. كما أن الله عز وجل يضيق على العبد رزقه المادي أحياناً يضيق عليه رزقه الروحي. بقرأ قرآن بحسمة في إن شراح. أول صفحة ألين بطلب في مشي. في ما في شيء. لا يدعي ما في شيء. بصلّي ما فيه ما في ما في بين الصلاة ركعتين قعد ما ترى عز وجل ضيق عليه رزق الأرواح هذا التضيق له تفسيران الأول هناك معصية هناك مخالفة هناك تقصير هناك حقوق لم تؤديها هذا الحجاب كل معصية لها حجاب وفي تفسير آخر قد تكون مستقيم على أمر الله لكن هذا التضيق بسبب التعطيش ستل مرتبة إنت رغبان تبقى فيها الله عز وجل علم أن فيك خيرا أراد الله لك أن ترتقي عن هذه المرتبة فكيف تنتقل من مرتبة إلى مرتبة يحجب عنك الأحوال والمواجيد والتجليات تضج تقلق تخاف تشمر وتعمل الصالحة تطلع درج. تعيش بهالدرجة فترة لا بأس بها ثم تألفها وترضى بها لكن الله لا يرضى لك هذه الحال المستمرة يحجب عنك الأحوال لا صلاة قصلا ولا ذكرك ذكر ولا تلاوتك تلاوة قلب متصحر ماله في غ... في ضيق في إش مستقيم مستقيم بس ما في أحوال ما في تجلية ما في سرور ما في مشكلة لكن ما في مع ما في مع عدم المشكلة صور تنطلق إلى العمل الصالح بترفع مستوى عملك الصالح بترفع فقذ القذى وهكذا يعني إلى أن تبلغ أعلى درجة أرادها الله لك بهذه الطريقة نعم إذا هذا تفسير قد يضيق الله على عبده الرفق الرفق الروح قال دخلت على داود الطائه قال أحدهم دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا أيام أنسان شوفه طليق مسرور يعني مرح وجهه في تألق على خده تورد في عينيه لمعان طريق اللسان حركاته خفيفة هذه صفات منتشف دائما قال دخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا وقبل أن أتابع الكثة لهذه الملاحظة أنت كمؤمن إن سعدت بقربك من الله عز وجل فأنت مؤمن ورب الكعبة إذا كان نشوتك وسرورك وطلاقتك وراحت نفسك وجدتها بإقبالك وبقربك فهذه علامة إيمانك أما إذا تألقت عيناك وتورد خدك وانطلق لسانك بأرباح حققتها أو لمكسب وصلت إليه فهذه علامة أخرى يعني أنت أقول لك من أنت أمن أهل الدنيا أم من أهل الآخرة إذا سرك عطاء البشر فأنت من أهل الدنيا أما إذا سرك عطاء الله عز وجل فأنت من أهل الآخرة قال دخلت على داود الطائف فرأيته منبسطا وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا المؤمن إذا كان أنكر قلبه وضعفت خلته بالله عز وجل يصبح كاليتين ابتئكانا خير إن شاء الله مفشي كأن الله عز وجل حجب عنه قال الحسن البصري إذا تلوت القرآن وذكرت الله عز وجل وصليت ولم تجد شيئا فاعلم أنك محجوب كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ذاك حجاب الآفرة ولكن في الدنيا حجاب إذا شعرت أنك محجوب انتبه ابحث عن السبب لعلك مقصر لعلك معتد بنفسك لعلك مستغني عن الله لعلك يعني وقع في نفسك سوء ظن بالله وأنت لا تدري لعلك وقعت في سوء ظن بالنبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تدري فإذا شعرت أن بينك وبين الله حجاب فابحث عن السبب وإياك أن يزداد الحجاب حجاب يرق ويسخن فإذا كان الحجاب كثيفا فالمشكلة خطيرة جدا يعني ما قال سيدنا عمر تعاهد قلبك يعني راقب قلبك راقب أحوالك راقب طمأنينتك لو الإنسان استيقظ بعض الشمس إذا ما شعر بانقباض حالته خطيرة جدا قد يستيقظ بعض الشمس لا أقول لك ما. لكن إذا كان شعرت بانقباض شديد وألم شعور بالخذي والعار من الله عز وجل شعور بالضياع أما كان مثل بعضها ما حدث كمان هي مشكلة. مشكلة كبيرة جدا فدخلت على داود الطائي فرأيته منبسطا وكنت إذا دخلت عليه أراه منقبضا فقلت أي شيء حالك أي شيء حالك فقال ثقاني البارحة شراب أنثه فأردت أن أجعل اليوم يوم عيد يعني صلوا صلى الله أقبل على الله شعرا بنشوة الاتصال هذا أجمل ما عنده فقال أردت أن أجعل ذلك اليوم يوم عيد لذلك إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن فلانا فقد اصطلح مع الله نشوة المؤمن في قربه من ربه أقول لكم هذه الكلمة يعني إذا سعد الإنسان في الدنيا فهذه علامة خطيرة يجب أن تسعد بالله وحقيقة ثانية لا يمكن أن تسعد إلا بالله إذا سعد إنسان بما سوى الله في القرآن ليس كلام الله ربنا عز وجل قال ومن أعرّب عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتكى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى في واحد سأل ما بال الملوك كل شيء عندهم الأغنياء فأجاب عالم آخر قال ضيق القلب المعيشة الضنك للأغنياء أو للأقوياء ضيق القلب في قلوبهم من الضيق والتبرم والشقاء ما لو وزع على أهل بلد لكفهم لذلك الله عز وجل قد يعطيك الدنيا ويأخذ منك راحة قلبك وقد يعطي يعطيك راحة القلب ويستلب الدنيا منك فالعبرة أن يكون قلبك غنيا بالله عز وجل قال سقاني البارحة شراب أنسه فأردت أن أجعل من ذلك اليوم عيدا فقلت أتأذن لي أن أحمل لك طعاما حتى تفطر في رمضان فقال لست أشير إلى هذا وشتان بين شراب يدار على الكف وشراب يكون في موجب لطف, لطف وروية وروية كشف في شراب مادي في شراب معنوي إذا الرزاق هو الله عز وجل الآن ما علاقتنا بهذا الاسم هذه جدا أول شيء أن ترضى بقسمة الرزاق بدءا من أمك وأبيك أنت ابن فلان وفلانة هذا تقدير الله عز وجل أخي أنا أبي مثل أبو فلان شوف أبو فلان راقي جدا أخلاقه عالي أنا أبي شريس الله. أبي قاسي، أبي جاهل، أبي فقير، شوف أبو غني، أبو مثقف ثقافه عالي، أبو راقي، يجب أن ترضى بوالديك، لأن هذا في منتهى الحكمة، ويجب أن ترضى بشكل يعني الله أقامك بهالشكل، في طول زيادة، في قصر، في وسام، في دمام، في يعني سححة، في ضعف. هكذا أقامت الله فإذا اعترضت على الله فلست مؤمنا يجب أن ترضى عن اختيار الله لك من أي رجل وامرأة كان وجودك وبأي شكل كان وجودك وعن رفقك وعن زوجتك الله اختار لك هاي أكثر الأشخاص غير المؤمنين يمضي كل حياته في عذاب لأنك ما يا بهجوازي لا توفى الله اختار لك ياها علم فيك خيرا فضمها إليك لعلك تهديها إلى الله شوف المؤمن عنده حسن ظن بالله لو الله سقل ولد سيء لا يتبرى قال الله عز وجل هكذا اختار لو زوجهم امرأة سيئة قال اطلقها قال والله لا اطلقها فاغش بها المسلمين أطلق. هذا أن ترضى عن رزق الله لك المعنى الثاني وأن تجعل يدك على مالك وأن تجعل مالك خزانة ربك يدك على المال يد الأمانة لا يد الملك والذين إذا أنفقوا لم يشرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوام إذا أول معنى من معاني الرزق أن ترضى بما قسمه الله لك وارض بما قسمه الله لك تكن أغنى الناس المعنى الثاني أن, أن تجعل مالك مال ربك وأنت عليه أمين ولست مالكا والحمد لله رب العالمين